ومن الناس من يشتري له والحديث ليضل, ليضل عن سبيل الله بغير علمه ويتخذها هزوان أولئك لهم عذاب مهين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 الشرك لظلم عظيم ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا, حملته أمه وهنا على وه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 إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميد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 الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم سننبئهم بما عملوا إن الله عليم ذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله قل الحمد لله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 بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة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 وسخر الشمس والقمر كل يجري له أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق ذلك بأن الله هو الحق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 في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالضلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس, يا أيها الناس اتقوا ربكم اتقوا ربكم واخشوا يوما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 ولا مولود هو جاز عوالده شيئا ان وعد الله حق إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا